ليل على عازف ربطوا بطلوا تستقبلوا ده انا خصمي بغربلوا موضعكوا معي ماني اصلا من اولوا بتعيدوا وتزيدوا والبعض تطبلوا والبعض تطبلوا طب يلا استقبلوا طلعتي واستحملوا محسوبكوا في ايدي رسمي واشطاني بحولوا انتوا قسمي وامية مالكم جميل كله ضيعته على البايه مش شايفاك وعنايا ماشي دورتو اقوعو مش ذاب خويه بدور ضمير رضيه معايا تتحطوا ده انا عقبية عقابيه لعبوا اخرسوا وخانوا على الوش التاني بانوا رصدوا نقصني عني والله اللي تانو مش دار معايه بس سجنوه سجن وسجنوه ده اللي تعبت عشان شلت الام مكانه اول ما قابت بعني تسلمني الحكامه في الشدة انا محالي وما فيش مظبوط جالي تقف نظري وقعته علشان مالكوش غالي بابا يوسف القصير باسمه يرعب ويحير مهما الزمن شان حط على وضعه وعمره ما يتغير الرجوله والحنية جدع جدع شفته عنيا يوسف القصير يا مشهر معروفه بلد المعتم ديه عاملين فيها كراسينا والقرش مقويهم تلعب يجرح سينا وبيسندوا بعض يوم عندكم بعلمكم وحرمكم سياكم لعفو من وامكم لو كنت جاية معاكم لعفو اشتاقك ده سنه نروحتك لما سناك تتاسى زي النسوان بكا هعورك سيارتك الحمد لله على سلامتك مبروك على التعوييره روح وري الممتى البيت دي قنبله عسوله معسله دي السنه قرب لو خربت مشكلة بص يا بطل تجيلي من قلبي انا احكي لك شايل انا يبقى بيبقى في عيني شيل الدمه قلبي كل انا مدمنة ايوه انا بعشق التفاصيل لو صح بيخياره ايه الريش وصاداب يوصلوا عجنوره ندن ود من الدنيا يا اتعادى عادة ظبط مال دول في الجري ورا الحاري دول اسرع من هالا ما تجيش وتشنكها محسوبك اللي بدعها الدنيا اللي اديتك انا كنت بفسحها بس الفانتزاماره بيختارك دعوه ولا ضيعت على زمايلي اماني اطياب بالعاب دلوقتي انا في ديتي اشتري بلد والدنيا جت على أسس ويا في الدنيا وحيكني والعارد عن حيكني محمد فوزي زين قراقة حول علي ربي وعيني آه. عم بيقولوا أخطر أبضان دم حمّى تسعد الفم سريعة على موكب ميجي واقف البس ألف عين